هذه قصيدة من قصر القصائد موضوعها يتراهن الصيد تقرب ما ظن باقي للحذر شرايد من يوم كل النصر وصقاقير هذه قصيدة من قصر القصائد موضوعها يتراهن الصيد تقرب ما ظلم براقي للحباني شرايب من يوم كل الناس صاروا صقاقي تجول من جميع البداية أهل ولا كلهم على المركب طيب وانا على الموضوع ما من مالو لو ما هم زي ما هم بالمشاوي؟ من ما من فوايد ما بالولاء غير التعب والمقاصب واليالي لجينا اللي هلايا صايد رحنا على دربه سوسوم داود مزاج زجوا لفض ما من فوايد. ما بن ولا خير تعب والمصاير واليالي كان اللي عليام صايد ودنا على دربه السوس داويد داوي شكلنا من بالجرايد يلي ذاك نسر سوى وثار شابك ظلك انا اللي ملك الصيد زايد واصل مسيرك يا عشير المناعير فعلك على الإيمار للصيد زايد واصل مسيرك يا عشير المناعير كان انت لدورت تلقى طرايد جد الرحل ومتر البر تمسير خلالك سلم كبرنا الوشايد ياللي مع الصحراء تدل المعاذير كانت تلا دور تلقى طرايد شد الحلو مثل الباب وتمثيل خلل تسلم كبين الوسايد ياللي مع الصحراء تدل المعاذير